وَقُلِبَ لَهُم مَثَلُ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا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 قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي أجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه هو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من رغفة ثم سواك ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو لئن جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فرني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسنا من السماء فتصبح صعيدا زنقا أو يصبح ماءها ما غورا فلن تستطيع له طنبا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 هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوادا وخير عقبا